عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مسلمات مؤمنات قانتات عابدات سائحات سيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قول فسكم وأهليكم نرى وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة عليها ملائكة غلاض شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. يا ايها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما كنتم تعملون